أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلم بها النسان عماذا ضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثلث بها بالسدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شراهده أشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قولي وفعله والمبلغ لله ما أمره وتبلغي لخلقي من قرضي ونفله حبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجاد المسترصين سراجا وقمرا منيرا فما يعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة تشرى سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بأق العبودية وبرز فيها في قدعة الكمال وقام بها قرب في مواطن الخدمة لله وأقبد عليه غاية الإقمال صلاتي يتصر بها روح المصل عليه به فينبسط في قلبي نور سرعة النقيب وحبه ويكاب بها بعناية الله في زمه وعلى آل وصابه الذين ارتقوا صاوة المجد بكربه وذفي أغضلان شرف العصري من وده وحبه ما يعبر الأقوان بلا ذكران أما بعد فلما تعلقت رألة الله في من القديم بظهور أسرار التصنيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمذنة الغامرة فانفلقت رألة التصميم بالعالم المطلق الكبير عند أماد مشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالعصلاب الكريمة والبطون فما من ضم ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يا توش الله بابي موضع الاستقراري وموضع الخروج وقد قضىنا قدر لازديها بما قضىت وظهرت من زياد النور ما عضرت وقصصت به من قصصت فكان مستقره في الاصلا بالفاخره والارحام الشريفه القاهره حتى مرز في عالم الشالد بشرا لا البشر ونورا حير الأفكار ذور وبهر فتعلقت متراق من هذه الحروب لأن يرغم في هذا القاسم ما لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأمسل لا تبيب وشمع شار أوصى ذلك المعصور تشويق الرسولين من خواص المؤمنين وتربيح المتعلقين بهذا النور النبين وإلا فإن تطلب الأقلام عن سورة خير العلام ولكن الزنى لا تدري ما عبده من صير أشرف المخالقين وما أكرمه الله في مولدي من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في القول منشورة على مر الأيام وشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوط ما سماعي وصابي العظيمة ولعل الله ينضع بالمتقدمة والسامع ولعل الله ينضع بالمتقدمة والسامع فلعل الله ينفعه بالغذة قدمر السامع ويدخلان في شفاعة ذا النبي الشافع ويتروحان براح ذلك النعيم وقد آل للقلم أن يخط مرقة فيه الأنامل مما استفادوا الفهم من صفات ياد العبد المحلوم الكامل والشمائل التي يعزم الشمائل وهنا سنان وثث ما بلغيننا في شمياد الحبيب من أخبار وآثار يَتَشَرَّبُ بِإِذَابَةِ الْقَلَمِ وَالْقِرْطَاسِ وَتَتَزَاهَى فِيهَا دَائِنٌ أَسْمَاءٌ وَلَمَصَارَ قَدْ بَدَعْنَا فِي الْحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ خَلَقَهُ اللَّهُ وَالنُّورُ النُّورُ فِي آدِ الصُّورَةِ وَنُورُ هَذَا الْحَبِيبِ أول مخلوق برز في العالم ومن تبر الرجل خلقا على خلق فيما حدث وما تقادم فالأخر ج عبد الرزاق بساني عن جابر بن عبد الله العنصاري رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله بأبي وأم يخبرني الأول شيء خلقه الله قبل عشية قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ولد من أليك أبي مريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعدد الرواية بأنه أول الخلق وجهدا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاعظة خفية اختصت من شاءت من البنية بكمال القصوصية فاستدعت هذا النور النوبين أصلا ضبطن من شررت من العالمين فتلقى هذا النور من صب آدم ونوح إبراهيم. حتى وصلت يا دعام القديم إلى ما قصصت بتكريم أبي الكريم عبد الله بيعبد المطلب دير القدر العظيم بما خوف آمنا السيدة الكريمات آمنا فتلقوا صلب عبد الله فأنقوا إلى بطنها وضمت أشاء وأجمعونة الله محافظة على حقها ذي الدرة وصونها فحملت برعاية الله كما أرد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شر بعد الشهر من همله وقربت غروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على الهدى على فيوضات فضله وتندشر في آتا المجه الصميم